موقع رياض القرآن يقدم, يقدم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم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 بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مرج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فرج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 قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إلى بالوعيد ما يبدن القول لدي وما أنا بظلام وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم نَمَهَلٍ تَلَّعْتِ وَتَقُولُ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ نَمَهَلٍ تَلَّعْتِ وَتَقُولُ وَتَقُولُ هَلْ من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون لكل أواب الحفير من خشى الرحمن بالغيب من خشى الرحمن بالغيب من خشية الرحمن بالغيب وجا بقلب منيب أدخلها بسلام أدخلها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاؤون فيها لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلادِ هَل مِّن مَّحِيصَ إِن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى إِن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من نضوب فاصبذ على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب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 نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران